ابكيتني بصوت ملك حطام لبديري الاشراف العام باسم الكربلائي يا دمع المحبه ليغسل ذنوبي كل شبه الوجود يصيح محبوبي نطقت الجماد وصاح حبيته خليت البحر مجنون خليتك خليات البحر مجنون خليتك يا دمع المحبة اللي يغسل ثنوبي كل شبه بهالوجود يصيح محبوبي نطقت الجمال وصاح يحبي أي, اي خليت البحر مجنون خليته خليت البحر مجنون سبحان الجعل هذا العشق فطري بالدم بالنبات وبالحجر يسري كل شي صيح بيد سلمت أمري مالكني هواك وفدولك عمري مالكني هواك وفدولك عمري بتيات القمر والليل بتياتي مجيات في المحر من جنون الليته مشتاق تراب يقبل كفوفك وتصيح الشمس بالليل منهوفه ويذوب الجبل لور التلحو كل شي صيح احبه وغايتي شوف كل شي يصيح احبه وغايتي شوف نسيت اللي يحبك اسم نسيت radi li al de tere li al على Rauw je het, het is een rauw, het is het is het كل قصيدة شوق يهديها كل قطره قصيدة شوق شوق دلية الشجر على الماء دلية دلية البحر مجنون دلية يا أجمل حبيبي عيش في بالي تحسدني عليك عيوني وخيالي مو بس انا حبك كلها يلقالي كلها تصيح بس احسيا يحلالي كلها تصيح بس احسيا يحلالي من حبك ألف فرعون دليتك خليت المحر